بسم الله الرحمن الرحيم يسروا إخوانكم في الموقح الرصمي لفضيلة الشيخ بزم العوث حفظه الله ورعا أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي في عنوان كلمات في زواء لفضيلة الشيخ بزم العوث حفظه الله ورعا وذوك وولد نصف وطلاة الواء والسلام لا نحظه العجل على النبي المتطن فشين الهاشمي المشتبى النبي وآله ما أمجت الله وطحبه ما هفت الرياح بذكر الله تركاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب يا رب صل على الحبيب محمد معامة الزوار مكتب يسرب يا رب صل على النبي وآله ما قاله كرم لضيف مرحبا صلوا على من ضمنته غمامة والحذر حننه وناطره صدى صل على من تدخلون بهجه دار السلامة تبلغون المطلب يا أيها الراجون خير شفاعة من ربه صلوا عليه وسلم صلوا وسلم ذو الجلال عليه ما لفى ملبي أو تحلل مسلم وعلى قربته المقرر فضلهم وعلى صحابته المبين هم هم جادوا عنه زانوا هدو جادوا بنه وهم على ست الجهاد العجم وعلى التابعين لهم بيستان فهم نقلوا لما حفظوه منهم عنهم وبعد رخوة الأفاضل الآباء الأكارف بهذه المناسبة التي اجتمعنا فيها أدار الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في دار رحمته ومستقر كرامته مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأدار الله عز وجل أن يوفقنا لكل خيف وأن يسددنا لكل ما فيه تقرب إليه هو أن يجعلنا ساعين إلى طريقه وابتغين لوجهه جل وعلا وبهذه السلفة الطيبة الذي جمعنا الله عز وجل فيها يسرنا ويشرفنا أن نقدم بين أيديكم شيخ الفاضي وأستاذ كريم وهو الشيخ مستهد عرض فقير في كلمة يطرب بها مسامعنا ونستفيد منها وننتفع فيها أسأل الله عز وجل أن يجعلها في موادين حسناتنا وحسناته إنه ولي ذلك والقادر عليه لا أقول بينكم وبينه فهو على بكارك من أمره فليتفضل مجليا من ربه أشكرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين من أفضل الأشياء <تصفيق> التي يتكلم فيها في مثل هذه الأفراح وفي مثل هذه الآرات بعد ترخيل الله سبحانه وتعالى وبعد الكلام عن حق الله عز وجل الكلام عن الزوات فالزوات سنة من سنن الأنبياء والمرسلين كما قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وزرية فالزوات سنة من سنن الأنبياء والمرسلين يا جماعة ففي ناس كتار عند رابعينية يعني مثلا بظل إن الزلل بزوج أو الزلل بزاعة البزوج يعني أكثر من واحدة أو كذا إن الزلل ببعض مئة ولنا في الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كما قال الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فقد عدد النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فالزواج يا معشر الشباب ويا معشر الشيوف الزواج من النبي عليه الصلاة والسلام بل هو عباد من الدين بل هو نصف الدين الزواج نصف الدين قام عسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين بين اليوم نصف فليستقي الله فيما بسيط النصف من هنا غازل تضمنته على قصير الجزء فبد من هنا نصرطين من بمنتم في الظوافر وقال عليه الصلاة والسلام يا معشف الشباب من يستطع منكم الباقة فليتزوج فإنه أحط للبطر وأحطن للفاق لكن الآن الشباب يعني خالق أموحسوس الله وتمع يقول لك ممكن يكون غنيان بالمناسبة راكبة عربية بتنسمية مليون يقول لا هل أنت ما تزوج يزوج ولا جدر تورقني ولا شيء ما أنه النبي فقال الله سلام قال شنو قال يا محسر الشباب من استطاع منكم الباق اللي يتزوج فلي يتزأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من أن نجز عصل قال يا أخر نجز يتزوجوا وحتى الباق دي ماشي كثير جماعة بعض العلماء فترى بالمسكن والقدر على الإنفاق وبعض العلماء فترى بالقدر على الجماعة إلى آخر التفسيرات لكن لو قلنا الباق هي البروج ذاته اللي استطعت الزواج والمعيشة جمهة. أجلنا حاجة ممكن ممكن جميلة حاجة ممكن تدود في بالمنافسة جنيه الواحدة بالزمال جنيه بالعملة الجريمة ممكن تدود جنيه وهو أنه بجد ما ممكن لأنه في طريق البخاري أن امرأة أثت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت. فقالت يا رسول الله إني وهدت لك نفسك قال فنضع إليها النبي صلاحة ونرغب عنها ما دا يعني. انه وخاف بجسر الوظر يشو الى المعرض يريده خضبتها لانه جرته للنبي وقال اني خطبت مراسا فقال, إليها فقال انه وظهر لده فلسل النظر تليها قال ايه دهات فانظر اليها انه اعرف يمدره لكم فانيقظ عنها اذنجر فالنظر لحد يموجه في الطويه جام لعدك ان الوظف طرد عليها جام راع فالرسول ما دي رحل جمال ايه لكن ماذا يريد يقول لانه ما دي رحل جمال ايه هو المعرض هو اليوه نحن فتح الباري. جاء فقامت مرة ثانية. فقال يا رسول الله. اني يهبت لك رب. ويهبت طويل. تحدي بعد ذلك بعد الثاني. المرة الثلاثة قامت. لكن يهبت لك رب الله اني يهبت لك رب. اعرضوها فلم ده يتشف بالذكات ده انهما ليران. لكن لما ما حدثت. بعد لكن في الكلام ذاته ما جرح ولا حربها. لان دي امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقامت في القرآن ومعتها مؤمنة. طيب. فالمرة الثالثة من الوصول ان قال قد بدى لي ان لا اتزوج النساء يومي هذا اردتني انا بالكنافر مش اردتني تحديدا لكن انا ما ادري زوج للليل النساء فالما اريد فجعبات ففحابي اردتني الله ان لم يكن لك بها حاجة فجوزنيها اردتني ما اردتني اردتني جوزني والعلم قد يقول انه فائدة قول الصحابي. اي لم يكن لك بها حاجة? فلاتنا قالوا من الادب انك الانتبعي تلبوري. بتكلم في بلانة دائش كما وش خطبها? طبعا, طبعا الخطبة على الخطبة حرام كما واتخطب واحد ما يجب تخطبها تاني طالما يجب تماسوما. لكن انا اتكلم في المسألة دي الان مسألة معلومة انا اتكلم معلومة بانه لو سيارد تكلم كلام ساي في بلانة دائرة. من تجارة من الادب طبعا هو اتكلم قبليه ولسه ما حصل ولسه ما وصل انك انت ما تخش قدامه وتحرم قدامه من الادب لقول الصعابي اللي لم يكن لك بها حاجة شنو تدول ليها النبي لا اصلي ايش الشيء هل عندك شيء اه لا بقى شيء ده ده عارق ما في ولا ده واحد ولا جرهم واحد ها ولا فرحة واحد ما في طبب كيف اخصوص اه عندك اي شيء اه لا لا ما اقدريش ما قال لو ايضا عيادتك فالتالي شيء اصالك لبتش ممكن فالجاية حالة مدوعة جاءة جاية جاي جاي فالجاية فالجاية فالجاية البيت فبعث فلم يجد شيء ان جاء قال يا رب اداري هذا جاء اداري هذا يجد ايش هكذا ارتدي تقاسمها اليه وانا مفى وانا ستجد جوة عيادة وانا بتاع فالجاية فالجاية نف شلم وانا شلم ولو الحديث قال وكان إذا أره يكاد لا يغطيه هو بالكابل هو هو إذا أره نفسنا يكاد لا يغطيه بالكابل فالنبغة فلو قال ما تفعل بإذلك إن لبثته هي لم يغطيها وإذا لسته أنت ما بغطيه خلينا تفاق خلينا تفاق فقال إذا أره فتنت ولو خاتم من حديد جبير ولو خاتم بتاع حديد أره جبشتي فتت خاتم حديد فهو تجد للجماعة يقول النبس لماك ولا أرس من عديد قال هل معك قال نعم فقال سورة ليعددها مثل هواية وفي هواية قال أحفظ سوء إلا أعفلناك الكوسر ففلل أبك والحر إلا جامئك هو الأكثر من أكثر سورة الثورة كمان ولا القرار ولا نعمار ولا النساء ولا كده ولا الكبه ولا الأنفار ولا الأعفار ولا الميد ولا نمحر سوف كيف ان الرسول صلى الله بما معك من القران وعرفه الكوثر هنا يعني بالقران او الكوثر زوجها له واحد طيب احنا الارباع يعني معظمهم يعني ولين كان المضاربه دي بدك تتغير لكن لسه ما تغيرت كلها يا دوب بدها في بدايه بنصح وللناس هذا في موضوع ثاني انا اقوال لو جاء واحد وولده يشغلنا ما بده يزوج انا جبت منك شنو؟, يا يا شنو؟ انا جبت منك شنو؟ انا جبت منك شنو؟ انا جبت شنو؟ وانت عمل سليل شنو؟ تكلو كلام باطئ. ما يجي وزي من الشيء. وانا الوالد اذا زو ازوج ما معنا تتسجن خلاك ولا المرة الجائلة دي ما بتاكل رزقه. واذا؟ ولو ادتلو اه لو ادتلو اربعة سيمان في بطن واحدة ما هو ينجس من يكون صبب في القلالة دي. بلا يقتلين? اديك اتمنين من القرآن. قال تعالى وما من دبة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها مو يجب لو انت الشريط غير مالا بالزيد اجي رزقه الله لأنه لو أنت تتنسل اجي رزقه منه رزقه الله رزقه الله وعبنا بواستعناك في رزقك أنت بإسابة الله الشاسي أو الفهينة دي قالوا فيه حكومين واحد الشخال والتاني جاءت عفض وده الشخال بصدر على يعني ما شغال يعني. شكل النبي عليه الصلاة والسلام. انه لا يا خلوع السلام ونطرب عليه وكذو مهلا بانزل يستمر مع شغال. النظر فلم قال له لعنك ترزق به. ترزق به. لعنك ترزق به. حتى كن هو واحد اصدفك معاصل وشكلة اللي الناس مرح يتزوجوا ويكون شبانين وشالهم الشفقة والمعجة. السبب الخوف من الرزق. الخوف من الرزق. أشخاص بالرزق هتأكل كنو ولو مرضى ها تكتور بيان خمسين تودياك ايه ومع الاسمال الحجابات كده الهندتية كثيرة جدا جدا جدا وهي باغرة كلها لأن عبد الله تعالى بيّم إن الله هو الرزقه در قوة المتين فالمشكلة بالرزق النبي أتعبوك رفضيك توديا الله عبد قال هو أكرسه يقول قال قا تفعلوا ما أماركم ونصروا به من النكاح من الزراس جمز لكم ما أعادكم به من الغنى وين الامر؟ عبدنا قال وأنكعوا الايام ده امر وأنكعوا الايام وأنكعوا الايام منكم من عبادكم وإيمائكم ده الامر الوعد وين؟ ان يكونوا فقراء يضرع الله من فضله والله وعنده الحكيم عبد الله كان يقول اجتمسوا الخنى في النكاح بكلام وارد عدعالي ازنا ميطن اجتمسوا الخنى في النكاح في الثواج ارتغنا؟ ينتوج ده ارتغنا؟ الان الكثير بايقوش ان تقول قوانيا اه في الاول دي كفروا ولا لا تحديدا نفسي اثنين بس اثنين كلهم كده لا لا اعملهم ب 32 انا مش فاكر والله يا ابن الله انتك لا نوك هناك وما من ذكر في ثورته الله اشكر والنبي عليه الصلاه والسلام يتزوج الوجود والوجود فاني مكاثر بكم الامثياء والعن في نواكان ومكاثر بكم الامم والقياص يعني ده لكل ما قتل كثير ومن البلاء قالت 100 مره ذكرت الشيخ هذه يعرفوها كده الله المرض سيدي كتير كله ومدارك. كله ومدارك. كله ومدارك. كله في دي عدوة كتير الرمضة كان له ذلك قالوا ما اما يكون المرضي قد تنسيه وإذا تبقى بقية عدوة وإما المرضي الزوجة دي بجمع رمضة العدوة والنادة كتير كتير قالوا بأهلاء يشوفوا أمها المرضي الجديد يتنسيه دي عندك أخوة دي والنادة كتير أيها خالات كتير أيها بلدو كتير إن شاء الله دي من ثلاثتاشرات ثمانتاشرات هلأ ما لكن ما هو الولود بس ما هو الولود بس. الولود قال الودود والودود قال هي التي تتحدث الى زوجها التي تشو تتحدث الى زوجها ان جسمك مثلا ارتكبت انت يا شاط وانك ان تكون ودود الودود والولود اصل الثالثه اصل الثالثه الذي جدا. وفي الرواية الثانية تنفضها بالنسبة ستين والخلق يجب الحديث بالرواية الثانية شمالين الصفاتية للمرأة التي يراد الزواج منها لابد أن تكون ذا السين وذا تخلق أن لازل واحد يختار واحدا يجوه بالعضلة يكون مختلف في الشعبين ببريكي ينستخف الشرين بتاعنا العلم بتاعو قطعي بتاع الفيديو آه الآن بيجاستوارك بالقليل خفيفة شراء بالجلس لفوكيني إذا الشراء لو تقارب لو بنت يشوفوا لقل نفس يحضر يشوف واحدة كده شعبه قويه يتركه تلطي تكتر واحدة بكاته مع الحولاب وكده وطبقه وطبقه في الده في الحفلة دوه ما في داير الفنان هو هاي بفوط والعنده اتبقوا فنانات لا فناني يهيكا وفي العشن الزمان وحا يهيكا فعال مقرد ديجي عادوا لقل الحفلات نتوات مين كده رشا خورم مين كده خديد المستد مين كده حدفت بنا مين كده معرفتك اخوة وعد ودن اسمعني كده يا ريميل شنوقي في ده وفي واحد قاعد يمكن يشلح ياخد الكوره والله ما صر على فوج وعلى امريكان والنبي قوباوه أمريكا أمريكا وصر على مين وصر على مين ايه ما الناس تتعرض عنه طيب فمن صداب الوحة ان تكون ذاتي وفالاخلاف تكون مواسلة وتكون مواسلة وتكون, وتكون ودود وتكون ولود النبي واته لان قال بنسائكم في ان قل بلا بلى يا رسول الله قال كل ودود ولود اذا اضبغت زوجها او اتيت ليها وضعت يدها في يده وقالت لأت سهل بغنب حتى ترضى عنها. جيد. قال لك ليه لما اذا ارضب الزوجة او اتيها اليها ارضب الزوجة هي العسطانة. تجي تعتزي. او اتيها اليها يعني راتينا العسطان عليها. تجي تعتزي الورض. فولنا ما اعطى اتيح التخطي التجيات راتينا. انا موضى نوم اليها. على. فضعها او اتيها اليها على تقول يا انا انا استهل بشن عيندي ما ابتغمت الجفندة ما بنوف حتى ترطى عن نجال دي انه اصطر عندما تدخل عجلنا كيف نحن الان لما نختار زوجة من الزواج من الزوجة هل تنظر لكم في لحديث النبي اصيام دي والزنان لا متأكيد لا توجد الرجل هو انه يقول له ولده فوق له ولد الزوج بالتخويدي تبلغ تفاريخ بس كده قطع ناجم بس بالتخويدي بس وهو كمال إذا كانت مصنّت على الجيد أقوى من الراجل أقوى من الراجل, الراجل. تنسي الملوان تختلف الراجل يكون جاهدنا في بيو سيدي وحي نتكلم نلوان أعمال من الملوان فتقول لها وإلى ولا تختلف التختلف أو من دون النظر إلى الدين ومن دون النظر إلى ذكرة ومن دون النظر إلى المعايير الشبيع التي حددها حددت في الكتاب وحددت في السنة. هذا كله بسيط ده كيف تلك الزواج من ثمن من أكبر من ثمن في القندرة الإسلامية والعربية وبالسودان لذلك من أكبر من ثمن ثواج لأن الولايات ما لا تقايم على أي وما لا على أي ذلك بيت تلقى متبرج جلالك وضعه ما شعر لك الزواجد دي بزاك شو قال لي بيت تجمع خليل وتمشي الشارع لأقفى خليل محزة متبرج يا وعندك الشريعة حكمة تسمى متبرجة الرسولة كانت مات الزواجد صحيح الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائكم الوجود الولود الموافقه المواصله اذا تقين الله وشر نسائكم المتبرجات شوف نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات قال قال المنافقات الذين عرفناهم وهم المنافقات لا يدخل الجنه من الا مثل غراب قطاع كنايه عن كلك كن دخول, دخول النساء الى الجنه لانه والله ان يستخمر والان عمر ما فيش ضوء وسجنه ثقيل نادر من الكيميكو والاحضن فدا كنايه عن كلك دخول النساء انما كانت دخول النساء الى النار الشر من انظامه تمرض فجلك شر النساء المتبرجه اقعد مرق تقعد مرق الليله التبرد موجود كثير اما لو بدك تطلع لو بدك كيف هيك ديك في شمول او بيسا عرص اه تتجمل مرحة يحتوك رحيل وتجيب الدول ملايه ساعوص ساعوص من الارضة اليبانية وكريم المحل الكلام ده تدره ظروفك وابعرف لك شنوه الشيوب المعرفة اللي عندك الجناد الدول عندك الجناد عندك ومشيه جناد احمر وابدر وبنبي وغال شنوه تجاوزة تاكل افضل ريحة وتطلع تاني شنو. بالمرض بالزوجة الآن هي أنا متزوجة وقد تلقى أهو رفترين خمسين سنة ده الواقع الحافظ لماذا؟ لأنه أسول ما فيدي ولا في تربية إسلامية زينة وتربية دينية در حافظ الاختيار ما تبتعها كان ما موفق وما هي أسكنة طوال تلقى الزواج صباح كثير قبل السباح أول يوم في الزواج تلقى منكرات بالإسراثات بتاع الاختيار الزواج رجاء الطالعة لأنه ذاته ويكون صالح من الجزايا من أول يوم تلقى حفلة. حفلة! حس الكلام هذا في مدهبات داعريك ربما فينا فينا يشوفوا خدم غريب يقولون أنه مولانا انت قال بايت فيك ولا يشوف انت النول ده ما أغير بايت بتعليكة بالشريعة بايت بتعليكة ماضي لأن الدعائر من عبد كنا نحضر الاجتماع لها جنيه وفنقى بطعم بعدها بطير المياه ما أغير بايت بتعليكة لكن حسب فهم الناس اللي هي هذا لأنهم خلفوا الشريعة بأحيث كثيرة يقولون انت ولا يشوف إذا مرّدوا يلاك الدين ده مربوط بالحزن الدين الإسلامي ده والقرآن والسنة مرّدوا يلاك مربوط بالحزن بس دين بتاع حزن ودين بتاعجهات ودين بتاع حرّة زيّة ربنا جال ودنا رب ما جال قل بفضله وبرحمة ليلي فبذلك فأخذوا مؤخرون من المرحل فدين الإسلامي ما بتمختلف كده بالحزن والدين وقد فرح ده بتاع كله في فجه في الاتصال في كل جهة تبتلك المنكبرات في, فجهة في, فجهة في فجهة. الحفظات النار وعلى الحفلات دي اتخلم عنه. النبي الله سلم ما خلنا شاردة ولا واردة الا كانت عنه. كان, كان شر حجرنا منك. سوى كان حر النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذه الأمة خسف وخسف ومسخن. فقال رضلا من المسلمين. قال متى ذلك يا رضا الله. الرضول قال انت عارفين في ناس رضا نبي من السماء. اذا السماء عن ابحان فيه. او غريب له. ولاه ربنا يحفظ دول واقه ولاه ربنا يمسكه في غروده وغرادسه اصحاب قال لك متى تهلك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افواكب المطوب الذي ينطق عن الهوى ان هو الا وحي وهو قال ذلك يحدث اذا ظهر القيام والمعاتك وشربت الخمور فالقيان جمع قينه والقينه في لغه العرب المغني الآن يجي عيد لا ويجيبوا ملكة من ولا رجل كان راجل كله عرض لكن يجيبوا ملكة أحنى المشاكية قالوا بالغنى سودانين جلت وإن احنا مشاكية أصور أمشي بالخير طيب المالك كان فينه بالغنى في مالك كان وحن أولوك أحضر قال الغناء يفعله عندنا الفتاء هذا المنزل المالك انت شابهي أتشابه قال الغناء وحرار ولو أن نصفاً سرق آلات ممشقية بحر بلغت ربع دينار نحجر النفاق القبع لا تقطع يده بأنه سرق حمضة لي كان الخلاي يمكن نفاقه للأمر في حان فيه أبو حنيف وقال برشناءه حرام والتنصف به كفر كان في باشي شباه عند أبو حنيف هذا كفر هذا كيف هذا كفر عالم من أحلاق أمة الإسلام الإمام أبو حنيف والإمام مالك والإمام الشاطئ وإرام أحمد بن أحمد فالنبي الله سلم قال إذا ظهرت القيام القيام الملم بتغني والمعاذج بتجمل غنى الرجال وغنى النساء أن تكون كلها عارض أي آلة مستقرية بتدخل فيها المحافلة معناة المحافلة والمعاذج وشربت الخموم في الحفلات لها دي الأشياء بعض الناس يقول ليه جاء مولانا ما تشكرون يا فضلك الرسول الرسول المشدد لا لكلام النبي صلى الليمان مالك مش شدي كلاما الليمان مالك ابو عانيب الشابي محمد واحد تاني قلت لك ياخذ لي ليلة واحدة في العمر والبيت لابد نفريحة نجيب ليها مثلا الفنانة الفلانية من كده جرجل ولا بيهن. نجيب خلال يقول لي دي ليلة واحدة يا مولانا فريد الليلة واحدة اللي يموته فيها انت بتاعك كده بتاعك كده وقعت موتها كيف انت عارف تبعث كده من كيامة سراطين الكريم والانبي ابراهيم نوح عليه السلام ونبينا محمد سيد الانبياء المرضسين وسيد ولد ادم اجمعين نبينا خمق اصل والرسل كل مطالح ايه تبعث يقيموه كينا انت تتعرف اه اه تتعرف كده دي دا هذا كيف تجدر تجدر انت تتخير يزالك مجرد تخير مجرد تخير مجرد تخير انا عايزين كده انت كان تربس كده تجدر وعلى النبي اصلا أبني قال فإذا جاء أجل المون فلا يسأترون ساعة ولا يستفدمون وما يتم على كلمهون ذا إذي مراب جل وذلك و... ولا كثير من الثانية أبنى جلسي للروع ورواق بكتب مضو التح الرضو دعتنا ليش عبرو إذا منو أنا منو بتتكلم دا فإنت ما تقول يا أفيد كذبت لي لاحظة واحدة وعدين ربنا أقول رحيم أقول لك أن هذا ممكن تموت في اللحظة واحدة أبنى قال لك ربنا أقول رحيم لي كل إنسان قمت بالعبادي امني انا خفور رحيم لكن قالوا ان حسابه هو العذاب هو العذاب جمالنا دارين دارين تغير شهر في مسألة من كفات القحة وان زواج اه اخواننا هؤلاء وهذا الزواج الاسلام المبارك نعنى دارين يكون ونفرض على المجتمع السودان وكل جوابه ربنا على الحياة كله بس بالفتاعتنا كأفعب الإيمان نفرض على المجتمع السودان أو على, على منطقة سنة لغاية الشجرة العبلات العبلات يعرضوا ويقولوا إنه لحد الساعة كم بينين الحبلات بديها دينا وما تقول لي إن واجهنا دينا دينا جباب وما هو يدونا كنا بالعلم والجنبية والدين ما هو يدونا كنا نفعل إنه بتاعه دينا بعض دينا حيثنا إنه فما كل شيء حق لما بيقينك والعينان تضيان ودنهما اللمس واليدان تضيان ودنهما اللمس والرجلان تضيان وجنهما المشي المشي او الخفف ما في ما حد ولو بقرع عيش بالسيان ونوره فما كل ما بيعطف لك ما كل ما بيعطف لك يا خبوب وفنان ده والله فنان كبير وموسيقاء كبير وعندي كتوران قاعد في الموسيقى هذا هو قتل هذا هو قتل وعنده ازول ده استاذ كبير لو ما تجرب يقولك اصط ما بضبط الحقاني كوي يقول ازاعها حتنو اجني اجعلها حتنو الناس مرام عارفين الناس مرام عارفين انه ما اصلي هل دواقع يو دواقع ربنا يا صاحباه الامة دي ربنا ما بغير ما بغير واحالنا الا اذا غير لاشنو انا قلتنا يا جماعة يا على نفسنا نغينا بيزاك نطلق الحضار ففي قمس العلماء قالوا بالقلب يعني تكره المعطي وتتمنى انها لم تحدث وتفارق مكانك معطيه ما تقول للمشي والله اصطرق تعتقد افراح الجاي شنو ما اعرف كالزاير وشنو وانت جاهدت نفهم تقول انا ما اتعشبك وما عندي عليها بمكة. انت مشارك لان الانكاب المنكر العلماء قال عنده ركنين الركن الاول ان تكره المنكر والركن الثاني ان تفارق تعالى محمد وآله وصحبه الله خير بارك. وفي الحتام نقبل تحيات إقوالكم بالموقع الرسمي لفضيلة الشيخ مستمع عوض فديق